هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يجيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يجيد الكافرين كفرهم إلا خشارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرك في الشماوات أم آتيناهم كتابا فهم على دينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمشك السماوات والأرض أن تزولا ولئن جالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمُ نذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِن أَحَدٍ أُمَمٍ فَلَنَمَّا جَاءَهُمُ نذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَظُلْمًا انفورا استكبارا في الارض ومكر السوء ولن يحيق المكر السوء ولا باهله فهل ينجون الا سنه الاولين ترى تجد بث اتِ الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فيروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا